بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبنا نوحينا إلى رجل منهم أننذر الناس وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُ مُقْوَدَمَ صِدَقٍ عَنْ دَوَبِّكِمْ قُولَ الْكَافِرُونَ إِنَّهَا فَالَ سِحْرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوِلْ عَلَى الْأَرْشِ يُدَبِّرُ الْعَمْرِ مَا مِنْ شَفِيءٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ افلا تفكرون الیه مرجعكم جميعا وعد الله حق ان الله يبدئ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وامنوا ولاتبين قضى وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يُصْرَفُوا عَنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ لَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل السمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالأقرى نفصل نايات يعلمون إِنَّا بِاخْتِنَاهُ فِي اللَّيْلِ وَنَهَرُ وَمَا قَدَرَ قَدْرَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْطِي لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا Wapui me an nubiha wala vina homa ana ngā tina ruaā whenuna una ik Una ika إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم لنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك وهم وفحكتهم فيها سدان وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يحجر الله للناس الشر استئجالهم بالخير لا قضي إليهم أجلهم. فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُخْيَانِهِمْ يَعْمَبُونَ وَإِذَا مَتْسَلٍ فَسَانَ الضُّرُّ دَآمَانِ زَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ما كشفنا عن ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك ذينا للمسرفين ما كانوا يأمنون وَلَقَدَ اهْلِكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبَلِكُمْ لَمَّا ظَغَمُوا وَجَاءَتُ رُسُلُهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَزَزِ الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ ثم نَزَعْنَا نَاكُم خُلَاءَئِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَأْمَنُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَنَطُوا ۚ وَإِذَا قِيلَ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ حَنُبَدِّلَهُ مِنْ تِلَقُائِ نَفْثِهِ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّيَ أَخْفُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَمُشَاءُ lu o ma tan to a kuada a der kommbe la de lebisu fi ko omlan me kwabali Affaana taqiu Vemala u o min إنه لا يفع المجرمون ويبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا Allah bima la ya'lamu fi السماوات wala fi l'ard Subh'ana wa ta'adu hama yushirikun Wama kanan nas illa umta ولذا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك فاقول إنما غيب لله فانتظروا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ وَحْمَةً مِنْ بَأْدِ ضَرَّ وَأَمَثَتْهُمُ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسراء مكرى إن رسلنا يكتبون ما تنقرون هو الذي يسيركم في البر والبعض حتى إذا كنتوا في الفلك وجارين بهم بريع طيباً وَفَرِعُوا بِهَا جَاءَ تَارِيحٌ عَاطِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمُ أُحِيطَ وَبِيهِمْ دَعَبُوا الظَّوَى مُخْلِصِينَ لَوُدِّينَ لَئِنًا جَيْتَنًا لَإِنَ جَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَمَكُونَنْا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَهُمُ إِذَا هُمْ يَبْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Ya aọọ ber komma anaọ merta o aị donọma in na naọọji ọkomfannu na bi ọkommbi maọ tota إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيانت وَالذَّكَرَاتُ وَوَا إِلَهَا إِنَّنَا قَادِرُونَ عَلَى آتِئِهَا أَمْرُنَا آتِئَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا عَطِيْدًا كَأَن لَّمْ ذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دير الثلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله هؤلاء اصحاب الجنه ام في خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وتراقهم ذله, وترقهم ذلة مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا تُنَادِيكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون. يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ عَصَوْاكُمْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ لا تعبدون فكفر بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنتم عن عبادتكم لغافلين هنالك كتب كل نفس ما اسلفت وردوا إلى الله مولوهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من الثماء والرض أََّ أعمللكُ السَّم وَنبَصور وَمَ يخْرِج الحي مِينَ المَيّ وَيُخْرِرج مجت مِين العّ وَما ي دَبِّ ممر فس يقولُون الله فَقُونَ فَلا تَتَّقون فذلكم هو ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أن هم لا يؤمنون قل هل من تركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون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 فما لكم كيف تحكموه وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتلى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتصيل الكتاب العريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتره قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بإلمه ولما ياتهم تراويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان آقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وَأَن كَذَّبُ مُكَذِّبٌ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ وَلَكُمْ مَا عَمِلْتُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا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 فأنت تهدي العميى ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَوافُّونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقْلِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِن مَّا نُنَزِّلُ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 أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة نجل إذا جاء أنجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن تلكم عذابوا بياتا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون. ثُمَّ نَقِينَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَأْنِبُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنتم معجزين ولو أن نفس ظلمت ما في الأرض افتدت به وأصر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون أنا إن لله ما في السماوات ونر ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موضة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدر وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا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 وَمَا يَحْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقُ وَنِذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْرَ مِن ذَانِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَنَا إِنْ عولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحذنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي ناقرة لا تبدين لكلمات الله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 هو الذي سأل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. لَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليه نبأ نوع إدخال لقومي يا قومي إن كان قبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأرى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فأنت وليتم فما سألتكم من جريا إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن مأه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان آقبة المنذرين ثم بأسنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كفانا كان طغوا عنا قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم مسوارا انافا اولا وملائكه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ قَالَ مُوثَاءَ تَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا ولا يفع الساحلون قالوا أجئتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وَقَوْلَ فِرْعَوْنُ تُنَبِّئُ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا سَاءَ عَفَا وَتَقَوَّنَ هُمْ مُتَّاهِلُقُونَ مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ولموسى ما جئتم بسر إن الله سيبطنه إن الله لا يصلع عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ونكرها المجرمون فَمَا أَمَرَ لِمُثْنَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمٍ عَادَ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي النَّرْدِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْنِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كنتم مُسْلِمِينَ فاقولوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكفرين وأوعينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا واجعلوا بيوتكم قبلة وعقيموا الصلاة وبشر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 ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب للي قال قد جيبت دعوتكما فاستقيمت وَمَا تَتَّبِعُ مِنْ سَبِيلِ الَّذِينَ مَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وأدواق.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 دعا صويت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا مغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورضقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فَإِن كُنتَ فِي سَكٍ مِمَّا أَنْزَلَنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْوَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَنَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُبْتَرِينَ ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولم كل آية حتى يروا العذاب لليم هنا هناك كانت قويتنا ماتت فنفعا ايمانا الا قوم يونس لما لما امنوا كشفنا عنهم عذاب القين في الحياه الدنيا ومتناهم الى اعين وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ الله ويجعل الذجس على الذين لا يعقلون قل انظوا ماذا في الثماوات والأرض وما تغني الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مسأجام الذين أغولوا من قبلهم قل فانتظروا إني ما أكن من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نلزي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في سك من ديني فلا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا قم وجهك للدين حريفا ولا تكون من المشركين ولا تدع من دون إجناء ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ الضُّرُّ فَبِضُرِّهِ فَإِنَّكَ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا تَرْدَّنَّ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرئيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه